آخر أهل الكفر باستئصالهم جميعا بالإهلاك ونصر رسل الله والشكر والثناء لله وحده رب العالمين على إحلاكه أعداءه ونصره أولياءه فالمؤمن يفرح بهلاك أعداء الله تعالى وجذلك في هلاك أعداء الله تعالى رحمة بالمؤمنين قل ارايتم ان أخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين اخبروني ان اصمكم الله بسلب اسماعكم وأعماكم بأخذ أبصاركم وطبع على قلوبكم فلم تفقهوا شيئا من معبود من معبود بحق يأتيكم بما فقدتموه من ذلك تأمل أيها الرسول كيف نبين لهم الحجج وننوع البراهين ثم هم يعرضون عنها هذه الآية آية عظيمة يراد من الإنسان كل إنسان أن يتفكر بسمعه وبصره قل ارايتم من أخذ الله سمعكم وأبصاركم نحن الآن نسمع هب أن السمع قد ذهب الله الذي يعطيه أراد أخذه وهذا البصر آية من آيات الله ألم نجعل له عينين هب أن الله سبحانه وتعالى أخذ بصرك وختم على قلوبكم ربنا جل جلاله يختم على قلب من يشاء وربنا مشيئته مقرونه بحكمته من اله غير الله ياتيكم به لا يوجد اله ياتينا به إنما الذي يربنا بالسمع والبصر وعمل القلب والتنفس هو الله سبحانه وتعالى من إله غير الله يأتيكم به لا يوجد إله ولا يصدي أحد إرجاع شيء أخذه الله تعالى أبدا انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون إذن في الإنسان آيات على المرء أن يعتبر بها وعلى الإنسان أن لا ينصرف عن آيات الله القرآنية ولا عن آياته الكونية ولا عن آياته التي في جسد الإنسان قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون قل لهم أيها الرسول وهذا من تلقين العقيدة أخبروني ان جاءكم عذاب الله فجأة من غير شعور منكم أو جاءكم ظاهرا عيانا فإنه لا يؤخذ بذلك العذاب إلا الظالمون بكفرهم بالله وتكذيب رسله فالانسان عليه دائما ان يعيش بين الخوف والرجاء وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل من نرسله من رسلنا إلا لإخبار أهل الإيمان والطاعة بما يسره من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قال وتخويف أهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد فمن آمن بالرسل وأصله عنه إيمان والإيمان ينبثق عنه عمل. فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه في اخرتهم ولا هم يحزنون ويتحسرون على ما فاتهم من الحروض الدنيوية إذن هذه أخ الكريم اجعلها عينك فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون والذين كذبوا باياتنا يصيبهم العذاب بسبب خروجهم عن, عن طاعة عن الله. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن التبع إلا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير افلا تتفكرون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين لا اقول لكم عندي خزائن الله من الرزق فاتصرف فيها بما ولا اقول لكم اني اعلم من الغيب الا ما اطلعني الله تعالى عليه من الوحي ولا اقول لكم اني ملك من الملائكه فانا رسول من الله لا اتبع الا ما يوحى علي ولا ادعي ما ليس لي قل ايها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق والمؤمن الذي أبصر الحق وآمن به أفلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات ثم قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون وخوف أيها الرسول بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم ولي غير الله يجلب لهم النفع ولا شفيع يكشف عنهم الضره لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فهؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين هم في عبادة دائمة لله في أول النهار وآخره مخلصين له العبادة لا تبعدهم لتستميل أكابر المشركين ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء إنما حسابهم عند ربهم وما عليهم من حسابك شيء إنك إن أبعدتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله من فوائد الآيات اولا الانبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبيه شيء البته ومهمتهم التبليغ فهم لا يملكون تصرفا في الكون فلا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك اهتمام الداعيه باتباعه وخاصه اولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم ارضاء للكفار إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخرة. فينبغي على الانسان أن يبدأ عمله بطاعة الله وعليه أن يختمه بطاعة الله تعالى وتأمل قول الحافظ ابن حجر يقول ينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه ولا في قليل من الشر أن يجتنبه فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها ولا السيء التي يسخط عليه بها نسأل الله يرحمنا وإياكم في الليل والنهار وفي كل حين وإلى حين نلقاه اللهم اجعل أيامنا خيرا وطاعا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا ارحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق